سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولون ما لا تفعلون أدرى مقدم هذا الله لا تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس فإذ قالوا مساء القومي يا قومي ما تؤذون لي وقد تعلمون أن يرسل الله لهم فلما زروا زروا اللهم أحمد فأنا جاء ربينة موجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيل الله بأموالكم وأموال نفسكم ذلك خير لكم إذا كنتم تعلمون يغفر لكم كنوبكم ويدخلكم جنات تجريبها تحت لنقع ومساكنكم لبتهم في جنتات عدل ذلك الحوز العظيم وأخرى تحبونها نصرون من الله وكتحون قريب وبشر المؤمنين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض من القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالنبيين رسولا منهم يطلع عليه ما يأتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا منهم قبل في ظلال النظيم وآخرين منهم لما يحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله يؤمن من يشاء لا يظلم بالعالم مثلا الذين حملوا التوراة ولم يحملوها كمثلا الحبار يحمل أسفارا باسم مثلا قوم الذين كذبوا الله والله لا يظلم غالمين ويا أيها الذين هادوا إن زعمت أنكما روايا عقل الله من دون الناس ولا يتمنوا له أبدا مما قد نبأ إليه الله غالما وإن الْمَوْتَ الذي تفضون منه فَإِنَّهُ لا بيكم أما تردون إلى عالم الغيب والشهاد لفيركم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نوذينا الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا لذلك الله وذروا البيع ذلكم فإذا الصلاة في الله كثيرا وإذا ربوا إليها وتركوك قائما قل ما الله خير من الله ومن التجارة الله خير الرازقين إذا جاءت المنافق ورقالوا نشر إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشرق إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعبرون لا بأنهم ما نهتم كفروا على قلوب فهم لا يفقنوا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خوشهم مسندة يحسبون كل شيعة عليهم العدو فاحبهم قادرهم الله أن لا يفقنوا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تعجبك كَأَنَّهُمْ أن يقولوا تسمعوا طولك أنهم سجروا مسندة تحسبون كل صحيحة من عليهم ومنعبهم وحدهم قاتلهم والله أن لا يكفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله تبوره أرسهم ورأيتهم رسولون وهم مستدبعون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم الله لهم هم الذين يقولون لا تؤمنوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائهم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يطبون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الألم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن من المرافقين لا يعلمون يا أيها الذين آموا لا توجد مورادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يقع ذا أنك فؤلاء كهم الخاسر وأنفقوا منا عزقراكم من قبل أن يأتي أحاكم الموت ويقولا السماء والبرق والنجوم والقمر السماوات والنجوم بالحق والشموس والنجوم والقمر والشموس المصير والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس وما تعلم والله والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس والنجوم والقمر والشموس ويكفر عنه سيئاتي ويضغم جنات من تجل من تحت النار فيها أبدا ذلك الحوز العظيم والذين كتبوا وكذبوا بالآياتنا أولئك فيها ومتس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله نهد قلبك والله بكل شيء عليم واتي الله واتي الرسول فإلا عليكم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكر المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إلا من أزواجكم وأولادكم عظموا اللحين فاحبروهم وإذا ادعكم وتسمحوا وتغفروا فإن الله رفور رحيم إنما أهوالكم وأولادكم الله راية له الأجر العظيم فاتقوا الله فاستطعتم واسمعوا راقعوا وأنفقوا غلا لأرمزكم ومن يوقف شح نفسي أولاكم المطلحون. إن تقرضوا الله طالبا حسنا يضاعفه لكم ويقول لكم الله شكر حليم عالم رعب وشهالة العزيز الحكيم يا أيها النبي وإذا طلقتهم النساء فطلقهم لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله لَا لا قُلْنَا من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأدن بفاحشة مغينة وذلك حدود الله ومن يتعذى حدود الله فالقاض الله من نفسه لا تدرين عبد الله أن يحبث بعد ذلك أنوا فإذا بلو ناجرهن فامسقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشكدوه ويعلم إنكم وقيموا شهادة لله ومن يتوكل على الله فهو عزبه إن الله طالب وأمره قد جعل الله لكل شيء قدر والله إن يلسنا من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعددهن ثلاثة أشهر والله إلى لأجلهم أن يضع لحمله ومن يتق الله يجعل له من أهله مصرى ذلك أهل الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر سيئاته ويعظ له أجرا أسكنوهن من حيث ستنكم المشرك ولا تطاقهم لتبيقوا وإذ كنا أولاد حمليا فأنتق عليهم حتى يضعن حمدهم فإن أبطعن لكم آدهم ورشورهم لأتملوا بينكم بمعروف وإن تعاسركم فسترضع لهم أخرى لننفق ذو سعدي من سعدي ومن قذر عليه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الله بعد عصره ذكرى الرسولة يتبور عليكم عيات الله مبينات لي وفجر الذين آمنوا عنه الصالحات تطلونا إلى النور ومن يتؤمن بالله ويعمل صالحا يلغي المجنونات من تجري من نحن النار خالدين فيها أبدا قال أحسن الله له رزقا الله الذي خالق سرع سماوات هو من الأرض مثلهم ليتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء يقدير وَأَنَّ رَبَّكَ أَحَقُّ بِالْكُلِّ شَيْئًا عِلْمًا يَا أَيُّهَا الْمُنْبِיُّ لِمَنْ تُعْرِفُ مَا أَحْسَنُ اللَّهُ لَكَ دَبْرِي مَرْضَاءً وَاللَّهُ وَهُوَ رَبُّ قد فرض الله لكم تحلى بإيمانكم والله مَوْلَاكُمْ وَهُوَ العليم الحكيم. ويتصرّن به إلى بعض بَعْضِ حديثا، فلما نبأت به وأعرض الله عليه عرب بعضهم وَأَعْرَضَ عن بعض، فلما نبأت به قالت من نبأت هذا؟ قال نبأتني العليم الخبير. إذا إلى الله فقد صرت قلوبكم ويتوضّر عليكم إن قرّون وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ركو إن طلبكم لأن يردله أسواد الخرم هن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات أعسى ربكم أن يتفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتها النزل من تحتها الأنهار فهو لا يخزن لهم النبي والذين آمنوا معه لهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا إنك عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا شيء جَاهِدِ يا أيها النبي جاهد المفار والمنافرين ورغ عليهم ورغى الله مثلا للذين كفروا رأت نوح ومرأت الوطن كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتا هم فلم يؤليا عنهما بالله شيئا نقيل دخلا مهلا ومع الداخلين ورغى الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ من فرعون وعملي صَلِّ عَلَيْنَا وَصَلِّ تَسْلِيمًا وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ